هو ما ذكر والسبت على هذا هو اليوم وقيل اختلافهم فيه هو أن منهم من حرم الصيد فيه ومنهم من أحله فعاقبهم الله بالمسخ قرده فالمعنى إنما جعل وبال السبت على الذين اختلفوا فيه والسبت على هذا مصدر من سبت إذا عظم يوم السبت قاله الزوغشري وتقطض الآية أن السبت لم يكن من ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة المراد بالسبيل هنا الإسلام والحكمة هي الكلام الذي يظهر صوابه والموعظة هي الترغيب والترهيب والجدال هو الرد على المخالف وهذه الأشياء الثلاثة يسميها أهل العلوم العقلية بالبرهان والخطابة والجدال وهذه الآية تقتضي مهادنة نسخت بالسيف وقيل إن الدعاء إلى الله بهذه الطريقة من التلطف والرفق غير منسوخ وإنما السيف لمن لا تنفعه هذه الملاطفة من الكفار وأما العصا فهي في حقهم محكمة إلى يوم القيامة باتفاقه وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عقبتم به المعنى إن صنع بكم صنع سوء ففعلوا مثله ولا تزيدوا عليه فالعقوبة في الحقيقة إنما هي الثانية وسميت الأولى عقوبة لمشاكلة اللفظ ويحتمل أن يكون عاقبتم بمعنى أصبتم عقبة كقوله في الممتحنة فعاقبتم بمعنى غنمتم فيكون في الكلام تجنيس وقال الجمهور إن الآية نزلت في شأن حمزة بن عبد المطلب لما بقر المشركون بطنه يوم أحد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لئن أظفرني الله بهم لأمثلن بسبعين منهم فنزلت الآية فكفر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن يمينه وترك ما أراد من المثلة ولا خلاف أن المثلة حرام وقد وردت الأحاديث بذلك ويقتضي ذلك أنها مدنية ويحتمل أن تكون الآية عامة ويكون ذكرهم لحمزة على وجه المثال وتكون على هذا مكيه كسائر السورة واختلف العلماء في من ظلمه رجل في مال ثم اتمن الظالم المظلوم على مال هل يجوز له خيانته في القدر الذي ظلمه فأجاز ذلك قوم لظاهر الآية ومنعه مالك لقوله صلى الله عليه وآله وسلم أدّي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخل من خاك ولئن صبرتم لهو خير للصابرين هذا ندب إلى الصبر وترك عقوبة من أساء إليك فإن العقوبة مباحة وتركها أفضل والضمير راجع للصبر ويحتمل أن يريد بالصابرين هنا العموم أو يراد به المخاطبون كأنه قال خير لكم واصبر وما صبرك إلا بالله هذا عزم على النبي صلى الله عليه وسلم في خاصته على الصبر ويروى أنه قال لأصحابه أما أنا فأصبر كما أمر فماذا تصنعون قالوا نصبر كما ندبنا ثم أخبره أنه لا يصبر إلا بمعونة الله وقد قيل إنما في هذه الآية من الأمر بالصبر منسوخ بالسيف وهذا إن كان الصبر يراد به ترك القتال وأما إن كان الصبر يراد به ترك المثلة التي فعل مثلها بحمزة فذلك غير منسوخ ولا تحزن عليهم أي لا تتأسف لكفرهم ولا تكو في ضيق مما يمكرون أي لا يضيق صدرك بمكرهم والضيق بفتح الضاد تخفيف من ضيق كميت وميت وقرئ بالكسر وهو مصطر ويجوز أن يكون الضيق والضيق مصطران إن الله مع الذين اتقوا يريد أنه معهم بمعونته ونصره والذين هم محسنون الإحسان هنا يحتمل أن يراد به فعل الحسنات والمعنى الذي أشار له النبي صلى الله عليه وسلم بقوله أن الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه وهذا هو الأظهر لأنه رتبة فوق التقوى سورة الإسراء سبحان الذي أسرى بعبده معنى سبحان تنزه وهو مصطر غير منصرف وأسرى وسرى لغتان وهو فعل غير متعد. واختار ابن عطية أن يكون أسرى هنا متعديا أي أسرى الملائكة لعبده وهو بعيد والعبد هنا هو نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وإنما وصفه بالعبودية تشريفا له وتقريبا ليلا إن ما فائدة قوله ليلا مع أن السرى هو السير بالليل فالجواب أنه أراد بقوله ليلا بلظف التنكير تقليل مدة الإسراء وأنه أسرى به في بعض الليل مسيرة أربعين ليلة وذلك أبلغ في الأعدوبة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى يعني بالمسجد الحرام مسجد مكة المحيط بالكعبة وقد رؤي في الحديث أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال بينما أنا نائب في الحجر إذ جاءني جبريل وقيل كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليلة الإسراء في بيته فالمسجد الحرام على هذا مكة أي المسجد الحرام وأما المسجد الأقصى فهو بيت المقدس الذي بإيلياء وسمي الأقصى لأنه لم يكن وراءه حينئذ المسجد ويحتمل أن يريد بالأقصى الأبعد فيكون المقصد إظهار العجب في الإسراء إلى هذا الموضع البعيد في ليلة واختلف العلماء في كيفية الإسراء فقال الجمهور كان بجسد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وروحه وقال قوم كان بروحه خاصة وكانت رؤيا نوم, نوم حق فحجة الجمهور أنه لو كان مناما لم تنكره قريش ولم يكن في ذلك ما يكذب به القصار ألا ترى قول أم هان له؟ لا تخبر بذلك فيكذبك قومك وحجة من قال إن الإسراء كان مناما قوله تعالى وما جعلنا رؤيا التي أريناك وإنما يقال الرؤيا في المنام ويقال فيما يرى فيما يرى بالعين رؤيا وفي الحديث أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال بينما أنا بين النائم واليقظان وذكر الإسراء وقال في آخر الحديث فاستيقظت وأنا في المسجد الحرام وجمع بعض الناس بين الأدلة فقال الإسراء كان مرتين أحدهما بالجسد والآخر بالروح وأن الإسراء بالجسد كان من مكة إلى بيت المقدس وهو الذي أنكرته قريش وأن الإسراء بالروح كان إلى السماوات السبع ليلة فرضت الصلوات الخمس ولقي الأنبياء في السماوات الذي باركنا حوله صفة للمسجد الأقصى والبركة حوله بوجهين أحدهما ما كان فيه وفي نواحيه من الأنبياء والآخر كثرة ما فيه من الزروع والأشجار التي خص الله بها الشام لنريه من آياتنا أي لنري محمدا صلى الله عليه وآله وسلم تلك الليلة من العجائب فانه راى السماوات والجنه والقدره المنتهى والملائكه والانبياء وكلمه الله تعالى حسب ما ورد في احاديث الاسراء وهي في مصنفات الحديث فاغنى ذلك عن ذكرها هنا وجعلناه هدى يحتمل ان يعود الضمير على الكتاب أو على موسى أن تتخذوا من دوني وكيلا أي ربا تكلون إليه أمركم وأن يحتمل أن تكون مصدرية أو مفشرة ذرية من حملنا مع نوح نداء وفي نداءهم بذلك تلطف وتذكير بنعمة الله وقيل هي مفعول تتخذ ويتعين معنى ذلك على قراءة من قرأ يتخذ بالياء ويعني بمن حملنا مع نوح أولاده الثلاثة وهم سام وحام ويافث ونساؤهم ومنهم تناسل الناس بعد الطوفان إنه كان عبدا شكورا أي كثير الشكر كان يحمد الله على كل حال وهذا تعليل لما تقدم أي كونوا شاكرين كما كان أبوكم نوح وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب قيل إن قضينا هنا بمعنى أعلمنا وأخبرنا كما, ق... كما قيل في وقضينا إليه ذلك الأمر والكتاب على هذا التوراة وقيل قضينا إليه من القضاء والقدر والكتاب على هذا اللوح المحفوظ الذي كتبت فيه مقابير الأشياء وإلى بمعنى على تفسدن في الأرض مرتين هذه الجملة بيان للمقتضى وهي في موضع جواب قضينا إذا كان من القضاء والقدر لأنه جرى مجرى القسم وإن كان بمعنى أعلمنا فهو جواب قسم محذوف تقديره والله لتفسدن والجملة في موضع معمول قضينا والمرتان المشار إليهما إحداهما قتل زكريا والأخرى قتل يحيى عليهما السلام ولتعلن علوا كبيرا من العلو وهو الكبر والتخيل فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا معناه أنهم إذا أفسدوا في المرة الأولى بعث الله عليهم عبادا له لينتقم منهم على أيديهم واخترف في هؤلاء العبيد فقيل جالوت وجنوده وقيل بخت نصر ملك بابل فجاسوا خلال الديار أي ترددوا بينهما بالفساد وروي أنهم قتلوا علماءهم وأحرقوا التوراة وخربوا المساجد وسبوا منهم سبعين ألفا ثم رددنا لكم الكرة عليهم أي الدولة والغلبة على الذين بعثوا عليكم ويعني رجوع الملك إلى بني إسرائيل واستنقاذ أسراهم وقتل بخت وقيل قتل داود لجالوت أكثر نفيرا أي أكثر عددا وهو مصطر من قولك نفر الرجل إذا خرج مسرعا أو جمع نفر إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم أحسنتم الأول بمعنى الحسنات والثاني بمعنى الإحسان كقولك أحسنت إلى فلان ففيه تجنيس واللام فيه بمعنى إلى وكذلك اللام في قوله وإن اساتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم يعني إذا أفسدوا في المرة الأخيرة بعث الله عليهم أولئك العباد للانتقام منهم فالآخرة صفة للمرة ومعنى يسوء يجعلونها تظهر فيها آثار الشر والسوء كقوله سيئة جوه الذين كفروا واللام لام كي وهي تتعلق ببعثنا المحذوف لذلالة الأول عليه وقيل هي لام الأمر وليدخل المسجد يعني بيت المقدس وليتبروا من التبار وهو الإهلاك وشدة الفساد ما علوا ما مفعول ليتبروا أي يهلكوا ما غلبوا عليه من البلاد وقيل إنما ظرفية أن يفسدوا مدة علوهم عسى ربكم ان يرحمكم خطاب لبني إسرائيل ومعناه ترجية لهم بالرحمة إن تابوا بعد الرحمة الثانية وإن عدتم عدنا خطاب لبني إسرائيل أي إن عدتم إلى الفساد عدنا إلى عقابكم وقد عادوا فبعث الله عليهم محمدا صلى الله عليه وآله وسلم وأمته يقتلونهم ويذلونهم إلى يوم القيامة حصيرا أي سجنا وهو من الحصر وقيل أراد به ما يفرش ويبسط كالحصير المعروف يهدي للتي هي أقوى أي الطريقة والحالة التي هي أقوى وقيل يعني لا إله إلا الله واللفظ أعم من ذلك يدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير المعنى ذم وعتاب لما يفعله الناس عند الغضب من الدعاء على أنفسهم وأموالهم وأولادهم وأنهم يدعون بالشر في ذلك الوقت كما يدعون بالخير في وقت التثبت وقيل إن الآية نزلت في النضر بن الحارث حين قال اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك الآية وقد تقدم أن الصحيح في قائلها إنه أبو جهل وكان الإنسان عجولا الإنسان هنا وفي الذي قبله اسم جنس وقيل يعني هنا آدم وهو بعيد فبحونا آية الليل فيه وجهان، أحدهما أي يراد أن الليل والنهار آيتان في أنفسهما، فتكون الإضافة في آية الليل وآية النهار كقولك مسجد الجامع أي الآية التي هي الليل والآية التي هي النهار، ومحو آية الليل على هذا كونه مظلما والوجه الثاني أي يراد بآية الليل القمر وآية النهار الشمس، ومحو آية الليل على هذا كون القمر لم يجعل له ضوء كضوء الشمس وجعلنا آية النهار مبصرة يحتمل أن يريد النهار بنفسه أو الشمس ومعناه مبصرة تبصر فيها الأشياء لتبتغوا فضلا من ربكم أي لتتوصلوا بضوء النهار إلى التصرف في معايشكم ولتعلموا باختلاف الليل والنهار أو بمسير الشمس والقمر عدد السنين والحساب الأشهر والأيام وكل شيء فصلناه تفصيلا انتصب كل بفعل مضمر والتفصيل البيان وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه انتصب كل بفعل مضمر والطائر هنا العمل والمعنى أن عمله لازم له وقيل إن طائره ما قدر عليه وله من خير وشر والمعنى على هذا أن كل ما يلقى الإنسان قد سبق به القضاء وإنما عبر عن ذلك بالطائر لأن العرب كانت عادتها التيمؤن والتشاؤم بالطير وقوله في عنقه أي هو كالقلادة أو الغل لا ينفك عنه كتابي يلقاه منشورا يعني صحيفة أعماله بالحسنات والسيئات اقرأ كتابك تقديره يقال له قرأ حسيبا أي محاسبا أو من الحساب بمعنى العدد ولا تزر وازرة وزر أخرى معناه حيث وقع لا يؤاخذ أحد بذنب أحد والوزر في اللغة التقل والحمل ويراد به هنا الذنوب ومعنى تزر تحمل وزر أخرى أي وزر نفس أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا قيل إن هذا في حكم الدنيا أي أن الله لا يهلك أمة إلا بعد الاعذار إليهم بإرسال رسول إليهم وقيل هو عام في الدنيا والآخرة وأن الله لا يعذب قوما في الآخرة إلا وقد أرسل إليهم رسولا فكفروا به وعصوا ويذل على هذا قوله كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى ومن هذا يؤخذ حكم أهل الفترات واستدل أهل السنة بهذه الآية على أن التكليف لا يلزم العباد إلا من الشرع لا من مجرد العقل وإذا اردنا ان نهلك قريه امرنا مترفيها ففسقوا فيها في تاويل امرنا هنا ثلاثه اوجه احدها ان يكون في الكلام حذف تقديره امرنا مترفيها بالخير والطاعه فعصوا وفسقوا والثاني أن يكون أمرنا عبارة عن القضاء عليهم بالفسق ففسقوا والثالث أن يكون أمرنا بمعنى كثرنا واختاره أبو علي الفارسي وأما على قراءة آمرنا بمد الهمزة فهو بمعنى كثرنا وأما على قراءة أمرنا بتشديد الميم فهو من الإمارة أي جعلناهم أمراء ففسقوا والمترف الغني المنعم في الدنيا فحق عليها القول أي القضاء الذي قضاه الله وكم أهلكنا من القرون القرن مئة سنة وقيل أربعون من كان يريد العاجلة الآية في الكفار الذين يريدون الدنيا ولا يؤمنون بالآخرة على أن لفظها أعم من ذلك والمعنى أنه يعجل لهم حظا من الدنيا بقيدين، أحدهما تقييد المقدار, المقدار المعجل لمشيئة الله والآخر تقييد الشخص المعجل له بإرادة الله ولمن نريد بدل من له وهو بدل بعض من كل مدحورا أي مبعدا أو مهانا وسعى لها سعيها أي عمل لها عملها كلا نمد انتصب كلا بنمد, بنمد وهو من المدد ومعناه نزيدهم من عطائنا هؤلاء وهؤلاء بدل من كلا والإشارة إلى الفريقين المتقدمين من عطاء ربك يعني رزق الدنيا وقيل من الطاعات لمن أراد الآخرة ومن المعاصي لمن أراد الدنيا والأول أظهر محظورا أي ممنوعا فضلنا بعضهم على بعض يعني في رزق الدنيا لا تجعل خطاب لواحد والمراد به جميع الخلق لأن المخاطب غير معين مذموما أن ذمه الله وخيار عباده مخذولا أي غير منصور وقضى ربك أي حكم وألزم وأوجب أو أمر ويدل على ذلك ما في مصحف ابن مسعود ووصى ربك ألا تعبد أن مفسرة أو مصطرية على تقدير بأن لا تعبد إما يبلغن عندك هي إن الشرطية دخلت عليها ما المؤكدة وجوابها فلا تقل لهما أف والمعنى الوصية ببر الوالدين إذا كبر أو كبر أحدهما وإنما خص حالة الكبر لأنهما حينئذ أخوزوا إلى البر والقيام بحقوقهما لضعفهما ومعنى عندك أي في بيتك وتحت كنفك اف حيث وقعت اسم فعل معناها قول مكروه يقال عند الضجر ونحوه وإنما المراد بها أقل كلمة مكروهة تصدر من الإنسان فنهى الله تعالى أن يقال ذلك للوالدين فأولى وأحرى أن يقال لهما ما فوق ذلك ويجوز في أف الكسر والفتح والضم وهي حركات بناء وأما تنوينها فهو للتنكير ولا تنهرهما من الانتهار وهو الإغلاض في القول واقفض لهما جناح الذل من الرحمة استعارة في معنى التواضع لهما والرفق بهما فهو كقوله اخفض جناحك للمؤمنين وأضافه إلى الذل مبالغة في المعنى كأنه, كأنه قال الجناح الذليل ومن في قوله من الرحمة للتعليل أي من أجل إفراط الرحمة لهما والشفقة عليهما للاوابين قيل معناه الصالحين وقيل المسبحين وهو مشتق من الأوبة بمعنى الرجوع فحقيقته الراجعين إلى الله وآت القرب حقه. خطاب لجميع الناس لصلة قرابتهم والإحسان إليهم وقيل هو خطاب خاص بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يؤتي قرابته حقهم من بيت المال والأول أرجح وإما تعرضن الآية معناه إن أعرضت عن ذوي القربة والمساكين وابن السبيل إذا لم تجد ما تعطيهم فقل لهم كلاما حسنا وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا سأله أحد فلم يكن عنده ما يعطيه أعرض عنه حياء من فأمر بحسن القول مع ذلك وهو أن يقول رزقكم الله وأعطاكم الله وشبه ذلك والميسور مشتق من اليسر ابتغاء رحمة من ربك ترجوها مفعول من أجله يحتمل أن يتعلق بقوله وإما تعرضن عنهم والمعنى على هذا أنه يعرض عنهم انتظارا لرزق يأتيه فيعطيه إياهم فالرحمة على هذا هو ما يرتجيه من الرزق أو يتعلق بقوله فقل لهم قولا ميسورا أي ابتغي رحمة ربك بقول ميسور والرحمة على هذا هي الأجر والثواب ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك استعارة في معنى غاية البخل كأن البخيل حبست يده عن الاعطاء وشدت إلى عنقه ولا تبسطها كل البسط استعارة في معنى غاية الجود فنهى الله عن الطرفين وأمر بالتوسط بينهما كقوله إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا ملوما أي يلومك صديقك على كثرة عطائك وإضرارك بنفسك أو يلومك من يستحق العطاء لأنك لم تترك ما تعطيه أو يلومك سائر الناس على التبذير في العطاء محسورا أي منقطعا بك لا شيء عندك وهو من قولهم حسر السفر البعير إذا أتعبه حتى لم تبق له قوة إن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر أي يوسع على من يشاء ويضيق على من يشاء فلا تهتم بما تراه من ذلك فإن الله أعلم بمصالح عباده ولا تقتلوا أولادكم ذكر في الانعام ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق الحق الموجب لقتل النفس هو ما ورد في الحديث من قوله صلى الله عليه وآله وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث كفر بعد إيمان أو زنا بعد إحصان أو قتل نفس أخرى وتتصل بهذه الأشياء أشياء أخرى لأنها في معناها كالحرابة وترك الصلاة ومنع الزكاة ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا المظلوم هنا من قتل بغير حق والولي هو ولي المقتول وسائر العصبة وليس النساء من الأولياء عند مالك والسلطان الذي جعل الله له هو القصاص أو تخيره بين العفو والقصاص فلا يسرف القتل نهي عن أن يسرف ولي المقتول بأن يقتل غير قاتل وليه أو يقتل اثنين بواحد وغير ذلك من وجوه التعدي وقرئ فلا تسرف بالتاء خطابا للقاتل أو لولي المقتول إنه كان منصورا الضمير للمقتول أو لوليه ونصره هو القفاف ولا تقربوا مال اليتين ذكر في الأنعم قال بعضهم لا تقربوا ولا تقتلوا معطوفان على ألا تعبدوا والظاهر أنهما مجزومان بالنهي بدليل قوله بعدها ولا تقفوا ولا تمشي ويصح أن تكون معطوفات إذا جعلنا ألا تعبدوا مجزوما على النهي وأن مفسره وأوفوا بالعهد عام في العهود مع الله ومع الناس إن العهد كان مسؤولا يحتمل وجهين أحدهما أن يكون في معنى الطلب أن يطلب الوفاء به والثاني أن يكون المعنى يسأل عنه يوم القيامة هل وفى به أم لا وزن قيل القصطاس الميزان وقيل العدل وقرئ بكسر القاف وهي لغة وأحسن تأويلا أي أحسن عاقبة ومآلا وهو من آل إذا رجع ولا تقف ما ليس لك به علم المعنى لا تقل ما لا تعلم من ذم الناس وشبه ذلك واللفظ مشتق من قفوته إذا اتبعته إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا أولئك إشارة إلى السمع والبصر والفؤاد وإنما عاملها معاملة العقلاء في الإشارة بأولئك لأنها حواس لها إدراك والضمير في عنه يعود على كل ويتعلق عنه بمسؤولة والمعنى أن الإنسان يسأل عن سمعه وبصره وفؤاده وقيل الضمير يعود على ما ليس لك به علم والمعنى على هذا أن السمع والبصر والفؤاد هي التي تسأل عما ليس لها به علم وهذا بعيد ولا تمشي, ولا تمشي في الأرض مرحا المرح الخيلاء والكبر في المشيه وقيل هو افراط السرور بالدنيا وإعرابه مصدر في موضع الحال إنك لن تخرق الأرض أي لن تجعل فيها خرقا بمشيك عليها والخرق هو القطع وقيل معناه لا تقدر أن تستوفي جميعها بالمشي والمراد بذلك تعليل النهي عن الكبر والخيلاء أي إذا كنت أيها الإنسان لا تقدر على خرط الأرض ولا على مطاولة الجبال فكيف تتكبر وتختار في مشيك وإنما الواجب عليك التواضع كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها الإشارة إلى ما تقدم من المنهيات والمكروه هنا بمعنى الحرام لا على اختلاح الفقهاء في أن المكروه دون الحرام وإعراب مكروه النعت لسيئة أو بدل منها أو خبر ثان لكان. قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لبتغوا إلى ذي العرش سبيلا هذا احتجاج على الوحدانية وفيه وفي معناه قولان أحدهما أن المعنى لو كان مع الله آلهة لبتغوا سبيلا إلى التقرب إليه بعبادته وطاعته فيقول من جملة عباده والآخرة لبتغوا سبيلا إلى إفساد ملكه ومعاندته في قدرته ومعلوم أن ذلك لم يكن فلا إله إلا هو تسبح له السماوات السبع والأرض الآية اختلف في كيفية هذا التسبيح فقيل هو تسبيح بلسان الحال أي بما تدل عليه صنعتها من قدرة وحكمة وقيل إنه تسبيح حقيقة وهذا أرجح لقوله لا تفقهون تسبيحهم جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا في معناه قولان أحدهما أن الله أخبر نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أن يستره من الكفار إذا أرادوا به شرا ويحجبه, ويحجبه منهم والآخر أنه يحجب الكفار عن فهم القرآن وهذا أرجح لما بعده والمستور هنا قيل معناه مستور عن أعين الخلق لأنه من لطف الله وكفايته فهو من المغيبات وقيل معناه ساتر أكنة أي يفقهوا جمع, جمع كنان وهو الغطاء وأن يفقهوه مفعول من أجله تقديره كراهة أي يفقهوه وهذه استعارات في إضلالهم وإذا ذكرت ربك في القرآن وحدا معناه إذا ذكرت في القرآن وحدانية الله تعالى فر المشركون من ذلك لما فيه من رصد آلهتهم ودمها ونفورا مصدر في موضع الحال نحن أعلم بما يستمعون به كانوا يستمعون القرآن على وجه الاستهزاء والضمير في به عائد على ما أي نعلم ما يستمعون به من الاستهزاء وإذ هم نجوة جماعة يتناجون أو ذو نجوة والنجوى كلام السر رجلا مسحورا قيل معناه جن فسحرة وقيل معناه ساحر وقيل هو من السحر بفتح السين وهو الرئى أي بشر إذا سحر مثلكم وهذا بعيد انظر كيف ضربوا لك الأمثال أي مثلك بالساحر والشاعر والمجنون فضلوا عن الحق فلا يستطيعون سبيلا إلى الهدى ونزلت الآية في الوليد بن المغيرة وأصحابه من الكفار وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا الآية معناها إنكار للبعث واستبعادهم أن يخلقهم الله خلقا جديدا بعد فنائهم والرفات الذي بلي حتى صار غبارا أو فتاتا وقد ذكر في الرعد اختلاف القراء في الاستفهامين قل كونوا حجارة أو حديدة المعنى لو كنتم حجارا أو حديدا لقدرنا على بعثكم واحيائكم مع أن الحجارة والحديد أصلب الأشياء وأبعدها عن الرطوبة التي في الحياة فاولى وأحرى ان يرعث أجسادكم ويحيي عظامكم البالية فذكر الحجارة والحديد تنبيها بهما على ما هو أسهل في الحياة منهما ومعنى قوله كونوا اي كونوا في الوهم والتقدير وليس المراد به التعجيز كما قال بعضهم في ذلك أو خلقا مما يكبر في صدوركم قيل يعني السماوات والأرض والجبال وقيل بل أحال على فكرتهم عموما في كل ما هو كبير عندهم أي لو كنتم حجارة أو حديدا أو شيئا أكبر عندكم من ذلك وأبعد عن الحياة لقدرنا على بعثكم فسينغضون إليك رؤوسهم أي يحركونها تحريك المستبعد للشيء والمستهزئ ويقولون متى هو أي متى يكون البعث يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده الدعاء هنا عبارة عن البعث بالنفخ في الصور والاستجابة عبارة عن قيامهم من القبور طائعين منقادين وبحمده في موضع الحال أي حامدين له وقيل معنا بحمده بأمره وتظنون إلا لبستم إلا قليلا يعني لبستم في الدنيا أو في القبور وقل لعبادي يقول التي هي أحسن العباد هنا المؤمنون أمرهم أن يقول بعضهم لبعض كلاما لينا عجيبا وقيل أن يقولوه للمشركين ثم نسخ بالسيل واعراب يقول كقوله يقيم الصلاة في إبراهيم وقد ذكر ذلك قل ادعوا ادعو الذين زعمتم من دونه قيل يعني الملائكة وقيل عيسى وأمه وعزير وقيل نفر من الجن كان العرب يعبدونهم والمعنى أنهم لا يقدرون على كشف الضر عنكم فكيف تعبدونهم؟ أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة المعنى أن أولئك الآلهة الذين تدعون من دون الله يبتغون القربة إلى الله ويرجونه ويخافونه فكيف تعبدونهم معه وإعراب أولئك مبتدأ والذين تدعون صفة له ويبتغون خبره والفاعل في يدعون ضمير للكفار وفي يبتغون للآلهة المعبودين وقيل إن الضمير في يدعون ويبتغون للأنبياء المذكورين قبل في قوله ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض والوسيلة هي ما يتوسل به ويتقرب أيهم أقرب بدل من الضمير في يبتغون أي يبتغ الوسيلة من هو أقرب منهم فكيف بغيره أو ضمن يبتغون معنا يحرصون فكأنه قيل يحرصون أيهم يكون أقرب إلى الله بالجتهاد في طاعته ويحتمل أن يكون المعنى أنهم يتوسلون بأيهم أقرب إلى الله محذورا من الحذر وهو الخوف وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة يحتمل هذا الهلاك وجهين أحدهما أن يكون بالموت والفناء الذي لا بد منه والآخر أن يكون بأمر من الله يأخذ المدينة دفعة فيهلكها وهذا أظهر لأن الأول معلوم لا يفتقر إلى الإخبار به والهلاك والتعذيب المذكوران في الآية هما في الحقيقة لأهل القرى أي مهلكوا أهلها أو معذبوهم وروي أن هلاك مكة بالحبشة والمدينة بالجوع والكوفة بالترق والأندلس بالخيل وسُعل الأستاذ أبو جعفر ابن الزبير عن غرناطة فقال أصابها العذاب يوم قتل الموحدين بها في ثورة ابن هود وأما هلاك قرطبة وإشبيلية وطليطلة وغيرها بأخذ الروم لها في الكتاب مستورة يعني اللوحة المحفوظ وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون الآيات يراد بها هنا التي يقترحها الكفار فإذا رأوها ولم يؤمنوا أهلكهم الله وسبب الآية أن قريشا تقترح على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يجعل له الصفا ذهبا فأخبر الله أنه لم يفعل ذلك لألا يكذب فيهلكوا وعبر بالمنع عن ترك ذلك وأن نرسي في موضع نصب وأنكذب في موضع رفع ثم ذكر ناقة ثمود تنبيها على ذلك لأنه مقترحوها وكانت سبب هلافهم ومعنى مبصرة بينة واضحة الدلالة وما نرسل بالآيات إلا تخويفا إن أراد بالآيات هنا المقترحة فالمعنى أنه يرسل بها تخويفا من العذاب العاجل وهو الإهلاك وإن أراد المعجزات غير المقترحة فالمعنى أنه يرسل بها تخويفا من عذاب الآخرة ليراها الكافر فيؤمن وقيل المراد بالآيات هنا الرعد والزلازل والكسوف وغير ذلك من المخاوف وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس المعنى أذكر إذ أوحينا إليك ان ربك احاط بقريش يعني بشرناك بقتلهم يوم بدر وذلك قوله سيهزم الجمع ويولون الدبر وانما قال احاط بلفظ الماضي وهو لم يقع لتحقيقه وصحه وقوعه بعد وقيل المعنى احاط بالناس في منعك وحمايتك منهم كقوله والله يعصمك من الناس وما جعلنا الرؤيا التي اريناك إلا فتنه للناس اختلف في هذه الرؤيا، فقيل إنها الإسراء فمن قال إنه كان في اليقظة فالرؤية بمعنى الرؤية بالعين ومن قال إنه كان في المنام فالرؤية منامية فال... والفتنة على هذا تكذيب الكفار بذلك وارتداد بعض, بعض المسلمين حينئذ وقيل إنها رؤية النبي صلى الله عليه وآله وسلم في منامه هزيمة الكفار وقتلهم ببدر والفتنه على هذا تكذيب قريش بذلك وقيل إنه رأى أنه يدخل مكة فعجل في سنة الحديبية فرد عنها فافتتن بعض المسلمين بذلك وقيل رأى في المنام أن بني أمية يصعدون على منبر فاغتم بذلك والشجرة الملعونة في القرآن يعني شجرة الزقوم وهي معطوفة على الرؤيا، أي جعل الرؤيا والشجرة فتنة للناس وذلك أن قريشا لما سمعوا أن في جهنم زقوم سخروا من ذلك وقالوا كيف تكون شجرة في النار والنار تحرق الشجر وقال أبو جهل ما أعرف الزقوم إلا التمر بالزبدي فإن قل لما لعنت شجرة الزقوم في القرآن؟ فالجواب أن المراد لعنة آكلها وقيل اللعنة بمعنى الإبعاد لأنها في أصل الجحيم ونخوفهم الضمير لكفار قريش طينا تمييز أو حال من من أو من مفعولي خلقته قال, قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي الكاف من أرأيتك للخطاب لا موضع لها من الإعراب وهذا مفعول بأرأيته والمعنى أخبرني عن هذا الذي كرمته علي أي فضلته وأنا خير منه فاختصر الكلام بحد ذلك وقال ابن عطية أرأيتك هذا بمعنى أتأملت ونحوه لا بمعنى أخبرني لا أحتنك نذريته معناه لا عليهم ولا أقودنهم وهو مأخوذ من تحنيك الدابة وهو أن يشد على حنكها بحبل فتنقاد. قال, قال ابن عاطية تذهب وما بعده من الأوامر صيغة أمر على وجه التهديد وقال الزمقشري ليس المراد الذهاب هو ضد المجيء وإنما معناه امضي شأنك الذي اخترته خزلانا له وتخلية ويحتمل عندي أن يكون معناه للطرد والإبعاد فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم كان الأصل أن يقال جزاؤهم بضمير الغيبة ليرجع إلى من اتبعك ولكنه ذكره بلسل المخاطب تغليبا للمخاطب على الغائب وليدخل إبليس معهم جزاء موفور مصطر في موضع الحال والموفور المكمل واستفزز أي اخدع واستخف بصوتك قيل يعني الغناء والمزامير وقيل الدعاء إلى المعاصي واجلب عليهم أي هول وهو من الجل الجلبة وهي الصياح بخيلك ورجلك الخيل هنا يراد بها الفرسان الراكبون على الخيل والرجل جمع راجل وهو الذي يمشي على رجليه فقيل هو مجاز واستعارة بمعنى افعل جهدك وقيل إن له من الشيطان خيلا ورجلا وقيل المراد فرسان الناس ورجالتهم المتصارفون في الشر وشاركهم في الأموال والأولاد مشاركته في الأموال بكسبها من الربا وانفاقها في المعاصي وغير ذلك ومشاركته في الأولاد هي بالاستيلاد بالزنا وتسمية الولد عبد شمس وعبد الحارث وشبه ذلك وعدهم يعني المواعدة الكاذبة من شفاعة الأصنام وشبه ذلك إن عبادي يعني المؤمنين الذين يتوكلون على الله بدليل قوله بعد ذلك وكفى بربك وكيلا ونحوه إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون يجري لكم الفلك أي يجريها ويسيرها والفلك هنا جمع وبتغاء الفضل في التجارة وغيرها الضر في البحر يعني الخوف والغرق ضل من تدعون إلا إياه ضل هنا بمعنى تلف وفقد أي تلف عن أوهامكم وخواطركم كل من تدعونه إلا الله وحده فلجأتم إليه حينئذ دون غيره فكيف تعبدون غيره وأنتم لا تجدون في تلك الشدة إلا إياه وكان الإنسان كفورا أي كفورا بالنعم والإنسان هنا جنس أفأمنتم الهمزة للتوبيخ والفاء للعطف أي أنجوتم من البحر فأمنتم في البر حاصبا يعني حجارة أو ريحا شديدة ترميهم بالحصباء وكيلا أي قائما بأموركم وناصرا لكم قاصفا من الريح يعني الذي يقصف ما يلقي أي يكسره تبيعا أي مطالبا يطالبنا بما فعلنا بكم اي لا تجدون من ينصركم منا كقوله ولا يخاف عقباها وفضلناهم على كثير من من خلقنا تفضيلا يعني فضلهم على الجن وعلى سائر الحيوان ولم يفضلهم على الملائكة ولذلك قال على كثير وأنواع التفضيل كثيرة لا تقصى وقد ذكر المفسرون منها كون الإنسان يأكل بيده وكونه منتصب القامة وهذه أمثلة بإمامهم قيل يعني بنبيهم يقال يا أمة فلان وقيل يعني كتابهم الذي أنزل عليهم وقيل كتابهم الذي فيه أعمالهم ولا يظلمون فتيلا. الفتيل هو الخيط الذي في شق نواه الثمرة، والمعنى أنهم لا يظلمون من أعمالهم قليلا ولا كثيرا فعبر بأقل الأشياء تنبيها على الأكثر ومن كان في هذه اعمى فهو في الآخرة أعمى الإشارة بهذه إلى الدنيا والعمى يراد به عمل القلب أي من كان في الدنيا اعمى عن الهدى والصواب فهو في يوم القيامة اعمى أي حيران بائسا من الخير ويحتمل أن يريد بالعمى في الآخرة عمل بصر كقوله ونحشره يوم القيامة اعمى وإنما جعل الاعمى في الآخرة أضل سبيلا لأنه حينئذ لا ينفعه الاهتداء ويجوز في أعمد الثاني أن يكون صفة للأول وأن يكون من الأفعال التي للتفضيل وهذا أقوى لقوله وأظل سبيلا. فعطف أظل الذي هو من أفعل من كذا على ما هو شبهه قال سيبويه لا يجوز لا يجوز أن يقال هو أعم من كذا ولكن إنما يمتنع ذلك في عمل بصر لا في عمل القلب. وإن كادوا لا يفتنونك عن الذي أوحينا إليك الآية الآية سببها أن قريش قالوا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم إقبل بعض أمرنا ونقبل بعض أمرك وقيل إن ثقيفا طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤخرهم بعد إسلامهم سنة يعبدون فيها الله والعزة والآية على هذا القول مدنية لتفترى علينا غيره الافتراء هنا يراد به المخالفة لما اوحي إليه من القرآن وغيره وإذا لاتخذوك خليلا أي لو فعلت ما أرادوا منك لاتخذوك خليلا ولولا ان ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا لولا تدل على امتناع شيء لوجود غيره فدلت على امتناع مقاربه النبي صلى الله عليه واله وسلم الركون إليهم لأجر تثبيت الله له وعصمته وكتا تقتضي نفي الركون لأن معنى كاد فلان يفعل كذا أي أنه لم يفعله فانتفى الركون إليهم ومقاربته فليس في ذلك نقص من جانب النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأن التثبيت منعه من مقاربة الركون ولو لم, يثبته الله ولو لم يثبته الله لكانت مقاربته للركون إليهم شيئا قليلا وأما منع التثبيت فلم يركن قليلا ولا كثيرا ولا قارب ذلك إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات أي ضعف عذابهما لو فعل ذلك وإن كادوا ليستفزونك من الأرض الضبيل لقريش كانوا قد هموا أن يخرجوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم من مكة وذلك قبل الهجرة فالارض هنا يراد بها مكة لأنها بلده وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا أي لو أخرجوك لم يلبثوا بعد خروجك بمكة إلا قليلا فلما خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم مهاجرا من مكة إلى المدينة لأجل إذاية قريش له ولأصحابه لم يبقوا بعد ذلك إلا قليلا وقتلوا يوم بدر سنة من قد أرسلنا قبلك من رسولنا انتصب سنة على المصدر ومعناه العادة أي هذه عادة الله مع رسله أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر هذه الآية إشارة إلى الصلوات المفروضة فدلوك الشمس زوالها والإشارة إلى الظهر والعصر وغثق الليل ظلمته وذلك إشارة إلى المغرب والعشاء وقرآن الفجر صلاة الصبح وانتصب قرآن الفجر بالعطف على موضع اللام في قوله لذلوك الشمس فإن اللام فيه ظرفية بمعنى عند، وقيل هو عطف على الصلاة وقيل مفعول بفعل مضمر تقديره اقرأ قرآن الفجر وإنما عبر عن صلاة الصبح بقرآن الفجر لأن القرآن يقرأ فيها أكثر من غيرها لأنها تصلى بسورتين طويلتين إن قرآن الفجر كان مشهودا أي تشهده ملائكة الليل والنهار فيجتمعون فيه إذ تصعد ملائكة الليل وتنزل ملائكة النهار ومن الليل فتهجد به نافلة لك لما أمر بالفرائض أمر بعدها بالنوافل ومن للتبعيض والضمير في به للقرآن والتهجد السهر وهو ترق الهجود ومعنى الهجود النوم فالتفعل هنا للخروج عن الشيء كالتحرج والتأثم في الخروج عن الاسم والحرج عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا يعني الشفاعة يوم القيامة وانتصب مقاما على الظرف وقل رب أدخلني مدخل صدق الآية المدخل دخوله إلى المدينة والمخرج خروجه من مكة وقيل المدخل في القبر والمخرج إلى البعث واختار ابن عطية أن يكون على العموم في جميع الأمور سلطان النصير قيل معناه حجة تنصرني بها وتظهر بها صدقي وقيل قوة ورياسة تنصرني بها على الأعداء وهذا أظهر وقل جاء الحق وزهق الباطل الحق الإيمان والباطل الكفر وننزل من القرآن ما هو شفاء من للتبعيض أو لبيان الجنس والمراد بالشفاء أنه يشفي القلوب من الريبة والجهل ويحتمل أن يريد نفعه من الأمراض به والتعويض وإذا أنعمنا على الإنسان الآية المراد بالإنسان هنا الجنس لأن ذلك من سجية الإنسان وقيل إنما يراد الكافر لأنه هو الذي يعرض عن الله وناء بجانبه أي بعده، وذلك تأكيد وبيان للإعراض وقل أناء وهو بمعنى واحد كل يعمل على شاكلته أي مذهبه وطريقته التي تشاكله ويسألونك عن الروح السائلون اليهود وقيل قريش بإشارة اليهود والروح هنا عند الجمهور هو الذي في الجسم وقد يقال فيه النفس وقيل الروح هنا جبريل وقيل القرآن والأول هو الصواب لدلالة ما بعده على ذلك قل الروح من أمر ربي أي من الأمور التي استأثر الله بها ولم يطلع عليها خلقه، وكانت اليهود قد قالت لقريش اسألوه عن الروح فإن لم يجبكم فيه بشيء فهو نبي وذلك أنه كان عندهم في التوراة أن الروح ممن فرض الله بعلمه وقال ابن بريدة لقد مضى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وما يعرف الروح ولقد كثر اختلاف الناس في النفس والروح وليس في أقوالهم في ذلك ما يعول عليه وما أتيث من العلم إلا قليلا خطاب عام لجميع الناس لأن علمهم قليل بالنظر إلى علم الله وقيل خطاب لليهود خاصة والأول أظهر لأن فيه إشارة إلى أنهم لا يصلون إلى العلم بالروح وَلَإِنْ شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أي إن شئنا ذهبنا بالقرآن فمحوناه من الصدور والمصاحب وهذه الآية متصلة المعنى بقوله وما أُوْتِيْتُمْ من العلم إِلَّا قَلِيلًا أي في قدرتنا أن نذهب بالذي أوحينا إليك فلا يبقى عندك شيء من العلم وكيلا أي من يتوكل بإعادته ورده بعد ذهابه إلا رحمة من ربك يحتمل أن يكون استثناء متصلا بمعنى أن رحمة ربك ترد القرآن بعد ذهابه لو ذهب أو استثناء مقطعا بمعنى أن رحمة ربك تمسكه عن الذهاب قل إن جتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله عجز الخلق عن الاتيان بمثله لما تضمنه من العلوم الإلهية فراهين الواضحة والمعاني العجيبة التي لم يمكن الناس يعلمونها ولا يصلون إليها ثم جاءت فيه على الكمال وقال أكثر الناس إنهم عجزوا عنه لفصاحته وحسن نظمه ووجوه إعجازه كثيرة قد ذكرنا في غير هذا منها خمسة عشر وجهة ظهيرا أي معينة ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل أي بينا لهم كل شيء من العلوم النافعة والبراهين القائمة والحجج الواضحة وهذا يدل على أن إعجاز القرآن. بما فيه من المعاني والعلوم كما ذكرنا فأبا أكثر الناس إلا كفورا الكفور الجحود وانتصب بقوله أبى لأنه في معنى النفي وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوع الذين قالوا هذا القول هم أشراف قريش طلبوا من النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنواعا من خوارق العادات وهي التي ذكرها الله في هذه الآية وقيل ان الذي قاله عبد الله بن ابي اميه بن المغيره وكان ابن عمه النبي صلى الله عليه واله وسلم ثم اسلم بعد ذلك والينبوع العين قالوا قالوا له ان مكه قليله الماء ففجر لنا فيها عينا من الماء او تسقف السماء كما زعمت علينا في سفا اشاره الى قوله تعالى ان نشا نخسف بهم الارض او نسقط عليهم كسفا من السماء وكسفا بفتح السين جمع كسفة وهي القطعة وقرئ بالإسكان أي قطعا واحدا قبيلا قيل معناه مقابلة ومعاينة وقيل ضامنا شاهدا بصدقه والقبالة في اللغة الضمان بيت من زخرف أي من ذهب قل سبحان ربي تعجب من اقتراحاتهم أو تنزيه لله تعالى عن قولهم تأتي وعن أن يطلب, أو عن أن يطلب منه هذه الأشياء الذي طلبها الكفار لأن ذلك سوء أدب هل كنت إلا بشر الرسول أي إنما أنا بشر فليس في قدرتي شيء مما طلبتم وأنا رسول فليس علي إلا التبليغ إلا أن قالوا أبعث الله بشر الرسول المعنى أن الذي منع الناس من الإيمان إنكارهم لبعث الرسول من البشر قل لو كان في الأرض ملائكة الآية معناها أنه لو كان أهل الأرض ملائكة لكان الرسول إليهم ملكا ولكنهم بشر فالرسول إليهم بشر من جنسهم ومعنى مطمئنين ساكنين في الأرض شهيدا بيني وبينكم ذكرة الأنعام عميا وبقما وصمة قيل هي استعارة بمعنى أنهم يوم القيامة حيارة وقيل هي حقيقة وأنهم يكونون عميا وبكما وصمة حين قيامهم من قبورهم كلما خبت معناه في اللغة سكن لهبها والمراد هنا كلما أكلت لحومهم فسكن لهبها بدلوا أجساد أخر ثم صارت ملتهبة أكثر مما كانت وقالوا أئذا كنا عظاما استبعاد للحشر وقد تقدم معنى الرفات والكلام في الاستفهامين اولم يروا أن الله الآية احتجاج على الحشر فإن السماوات والأرض أكبر من الإنسان فكما قدر الله على خلقها فأولى وأحرى أن يقدر على إعادة جسد الإنسان بعد فنائه والرؤية في الآية رؤية قلب أجلا لا ريب فيه القيامة أو أجل الموت قل لو أنتم تملكون لو حرف امتناع ولا يليها الفعل إلا ظاهرا أو مضمرا فلا بد من فعل يقدر هنا بعدها تقديره تملكون ثم فسره بتملكون الظاهر وأنتم تأكيد للضمير الذي في تملكون المضمر خزائن رحمة ربي أي الأموال والأرزاق إذن لأمسكتم خشية الإنفاق أي لو ملكتم الخزائن لامسكتم عن الإعطاء خشية الفقر فالمراج بالإنفاق عاقبة الإنفاق وهو الفقر ومفعول أنسكتم محذوف وقال الزمخشري لا مفعول له لأن معناه بخلتم من قولهم للبخيل ممسك ومع ومعنى الآية وصف الإنسان بالشح وخوف الفقر بخلاف وصف الله تعالى بالجود والغنى تسع آيات بينات الخمس منها الطوفان والجراد والقمر والضفادع والدم والأربع انقلاب العصى حية وإخراج يده بيضاء وحل العقدة من لسانه وفلق البحر وقد عد فيها رفع الطور فوقه وانفجار الماء من الحجر على أن يسقط اثنان من الأخر وقد عد فيها أيضا السنون والنقص من الثمرات روي أن بعض اليهود سأل النبي صلى الله عليه وسلم عنها فقال أن لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا تمشوا ببريء إلى السلطان ليقتله ولا, ولا تسحروا ولا تأكل الربا ولا تقذفوا المحصنات ولا تفروا يوم الزحف وعليكم خاصة ألا تعد في السبت فاسأل بني إسرائيل أيسأل المعاصرين لك من بني إسرائيل عما ذكرنا من قصة موسى لتزداد يقينا والآية على هذا خطاب لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم وقال الزمخشري إن المعنى إن المعنى قلنا لموسى اسأل بني إسرائيل من فرعون أيطلب منهم أن يرسلهم معك فهو كقوله أن أرسل معنا بني إسرائيل فلا يرد قوله اسأل لموسى على إضمار القول وقال أيضا يحتمل أن يكون المعنى اسأل بني إسرائيل أن يعضدوك ويكون معك وهذا أيضا على أن يكون الخطاب لموسى والأول أظهر إذ جاءهم الضمير لبني إسرائيل والمراد آباؤهم الأقدمون والعامل في إذ على القول الأول آتينا موسى أو فعل مضمر والعامل فيه على قول الزمخشري القول المحذوف مسحورة هنا وفي الفرقان أي سحرت واختلط عقلق وقيل ساحر لقد علمت بفتح التاء خطاب لفرعون والمعنى أنه علم أن الله أنزل الآيات ولكنه كفر بها عنادة ك وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم والإشارة بها أولئك إلى الآيات مثبورة أي مهلوكة وقيل مغلوبة وقيل مصروفا عن الخير قابل موسى قول فرعون إني لا أظنك يا موسى مثبورة وإنني لا أظنك يا فرعون مثبورة فأراد أن يستفزهم من الأرض أي أرض مصر أسكن الأرض يعني أرض الشام لفيفة أي جميعا مختلطين وبالحق أنزلناه وبالحق نزل الضمير للقرآن وبالحق معناه في الموضعين بالواجب من المصلحة والسداد وقيل معنى الأول كذلك ومعنى الثاني ضد الباطل أي بالحق في إخباره بأوامره ونواهيه وقرآنا فرقناه انتصب بفعل مضمر يدل عليه فرقناه ومعناه بيناه وأوضحناه على مكث قيل معناه على تمهل وترتيل في قراءته وقيل على طول مدة نزوله شيئا فشيئا من حين بعث الله النبي صلى الله عليه وسلم إلى وفاته وذلك عشرون سنة وقيل ثلاث وعشرون قل آمنوا به أو لا تؤمنوا أمر بالاحتقار لهم وعدم الاكتراف بهم كأنه يقول سواء آمنتم أو لم تؤمنوا لكونكم لستم بحجة وإنما الحجة أهل العلم من قبله وهم المؤمنون من أهل الكتاب إن الذين أوتوا العلم من قبله يعني المؤمنين من أهل الكتاب وقيل الذين كانوا على الحنيفية قبل البعثة كزيد بن عمرو بن نوفل وورقة ابن نوفل والأول أظهر وهذه الجملة تعليل لما تقدم والمعنى إن لم تؤمنوا به أنتم فقد آمن به من هو أعلم منكم ويخرون للأذقان أي لناحية الأذقان كقولهم خر لليدين وللفم والأذقان جمع ذقن وهو أسفل الوجه حيث اللحية وإنما كرر يخرون للأذقان لأن الأول للسجود والآخر للبكاء قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن سببها أن الكفار سمعوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدعو يا الله يا رحمن فقالوا إن كان محمد لا يأمرنا بدعاء إله واحد وها هو يدعو إلهين فنزلت الآية مبينة أن قوله الله أو الرحمن إسمان لمسمى واحد وأنه مخير في الدعاء بأي لسمين شاء والدعاء في الآية بمعنى التسمية كقولك دعوت ولدي زيدا لا بمعنى النداء ايما ما تدعو فله الأسماء الحسنى أي اسم شرط منصوب بتدعو والتنوين فيه عوض من المضاف إليه وما زائدة للتأكيد والضمير في به لله تعالى وهو المسمى للاسم والمعنى أن هذين الاسمين تدعو أي هذين الإسمين تدعو فحسن لأن الله له الأسماء الحسنى فموضع قوله لله الأسماء الحسنى موضع الحال وهو في المعنى تعليل للجواب لأنه إذا حسنت اسماءه كلها حسن هذان الاسمان ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها المخافته هي الإسرار وسبب الآية أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جهر بالقرآن في الصلاة فسمعه المشركون فسبوا القرآن ومن أنزله فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوسط بين الإسرار والجهر ليسمع أصحابه الذين يصلون معه ولا يسمع المشركون وقيل المعنى لا تجهر بصلاتك كلها ولا تخافت بها كلها واجعل منها سرا وجهرا حسب ما أحكمته السنة وقيل الصلاة هنا الدعاء ولم يكن له ولي من الذل أي ليس ليس له ناصر يمنعه من الذل لأنه تعالى عزيز لا يفتقر إلى ولي يحمي فنفي الولاية على هذا المعنى لأنه غني عنها ولم ينفي الولاية على وجه المحبة والكرامة لمن شاء من عباده وحكى الطبري أن قوله لم يتخذ ولدا رد على النصارى واليهود والذين نسبوا لله ولدا وقوله ولم يقل له شريك رد على المشركين وقوله ولم يكن له ولي من الذل رد على الصابئين في قولهم لولا أولياء الله لذل الله تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا وكبره معطوف على قل ويحتمل هذا التكبير أن يكون بالقلب وهو التعظيم أو باللسان وهو قوله أن يقول الله أكبر مع قوله الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا الآية سورة الكهف الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب العبد هنا هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم ووصفه بالعبودية تشريفا له وإعلاما باختصاصه وقربه والكتاب القرآن ولم يجعل له عوجا العوج بكسر العين في المعاني التي لا تحسن وبالفتح في الأشخاص كالعصا ونحوها ومعناه عدم الاستقامة وقيل فيه هنا معناه لا تناقض فيه ولا خلل وقيل لم يجعله مخلوقا واللفظ أعم من ذلك قيما أي مستقيما وقيل قيما على الخلق بأمر الله تعالى وقيل قيما على سائر الكتب بتفطيقها وانتصابه على الحال من الكتاب والعامل فيه أنزل ومنع الزمخشري ذلك للفصل بين الحال وذي الحال واختار أن العامل فيه فعل مضمر تقديره جعله قيمة لينذر بأسا شديدا متعلق بأنزل أو بقيما والفاعل به ضمير الكتاب أو النبي صلى الله عليه وآله وسلم والبأس العذاب وحذف المفعول الثاني وهو الناس كما حذف المفعول الآخر من قوله وينذر الذين لدلالة المعنى على المحذوف من لدنه أي من عنده والضمير عائد على الله تعالى أجرا حسنا يعني الجنة ماكثين فيه أي دائمين وانتصابه على الحال من الضمير في لهم وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا هم النصارى لقولهم في عيسى واليهود لقولهم في عزير وبعض العرب لقولهم في الملائكة وما لهم به من علم الضمير عائد على قولهم أو على الولد كبر كبرت كلمة انتصب على التمييز لا على الحال ويعني بالكلمة قولهم اتخذ الله ولدا وعلى هذا يعود الضمير في كبرت فلعلك باخع نفسك أي قاتلها بالحزن والأسف والمعنى تسلية النبي صلى الله عليه وسلم عن عدم إيمانهم على آثارهم استعارة فصيحة كأنهم من فرط إدبارهم قد بعدوا فهو يتبع آثارهم تأسفا عليهم وانتصب أسفا على أنه مفعول من أجله والعامل فيه باخع نفسك إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها يعني ما يصلح للتزين كالملابس والمطاعم والأشجار والأنهار وغير ذلك لنبلوهم أيهم أحسن عمل أي لنختبرهم أيهم أزهد في زينة الدنيا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جوزا المعنى إخبار بفناء الدنيا وزينتها والصعيد هو التراب والجرز الأرض التي لا نبات فيها أي سيفنى ما على الأرض من الزينة وتبقى كالأرض التي لا نبات فيها بعد أن كانت خضراء بهجة أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبة أم هنا استفهام والمعنى أحسبت أنهم عجب بل سائر آياتنا أعظم منها وأعجب والكهف الغار الواسع والرقيم اسم كلبهم وقيل هو لوح رقمت فيه اسماءهم على باب الكهف وقيل كتاب فيه شرعهم ودينهم وقيل هو القرية التي كانت بإزاء الكهف وقيل الجبل الذي فيه الكهف وقال ابن عباس لا أدري من الرقيم إذ أول فتية إلى الكهف نذكر من قصتهم على وجه الاختصار ما لا غنى عنه إذ قد أكثر الناس فيها مع قلة الصحة في كثير مما نقلوا وذلك أنهم كانوا قوما مؤمنين وكان ملك بلادهم كافرا يقتل كل مؤمن ففروا بدينهم ودخلوا الكهف ليعبدوا الله فيه ويستخفوا من الملك وقومه فأمر الملك باتباعهم فانتهى المتبعون لهم إلى الغار فوجدوهم وعرفوا الملك بذلك فوقف عليه في جنده وأمر بالدخول إليهم فهذا الرجال ذلك وقالوا له دعهم يموتوا جوعا وعطشا وكان الله قد ألقى عليهم قبل ذلك نوما ثقيلا فبقوا على ذلك مدة طويلة ثم أيقظهم الله وظنوا أنهم لبثوا يوما أو بعض يوم فبعثوا أحدهم يشتري لهم طعاما بدراهم كانت لهم فعجب لها البائع وقال هذه الدراهم من عهد فلان الملك في قديم الزمان من أين جاءتك وشاع الكلام بذلك في الناس وقال الرجل إنما خرجت أنا وأصحاب بالأمس فأوينا إلى الكهف فقال هؤلاء الستية الذين ذهبوا في الزمان القديم فمشوا إليهم فوجدوهم موتا، وأما موضع كهفهم فقيل إنه بمقربة من فلسطين وقال قوم إنه الكهف الذي بالأندلس بمقربة من لوشة من جهة غرناطة وفيه موت ومعهم كلب وقد ذكر ابن عطية ذلك وقال إنه دخل عليهم ورآهم وعليهم مسجد وقريب منهم بناء يقال له الرقيم قد بقي بعض زدرانه وروي أن الملك الذي كان في زمانه اسمه دقيوس وفي تلك الجهة آثار مدينة يقال لها مدينة دقيوس والله أعلم ومما يبعد ذلك مارويا أن معاوية مر عليهم وأراد الدخول إليهم ولم يدخل معاوية الأندل قط وأيضا فإن الموتى التي في غار نوشا يراهم الناس ولم يدرك أحد منهم الرعب الذي ذكر الله في أصحاب الكهف فضربنا على آذانهم في الكهف عبارة عن إلقاء النوم عليهم وقال الزمخشري المعنى ضربنا على آذانهم حجابا ثم حذف هذا المفعول سنين عددا أي كثيرة ثم بعثناهم أي أي قضماهم من نومهم لنعلم أي الحزبين أحصل ما لبثوا أمدا أي لنعلم علما يظهر في الوجود لأن الله قد كان علم ذلك والمراد بالحزبين الذين اختلفوا في مدة لبسهم فالحزب الواحد أصحاب الكهف والحزب الآخر القوم الذين بعث الله أصحاب الكهف في مدةهم وقيل إن الحزبين معا أصحاب الكف إذ كان بعضهم قد قال لبثنا يوما أو بعض يوم وقال بعضهم ربكم أعلم بما لبثتم وأحصى فعل ماض وأمدا مفعول به وقيل أحصى اسم للتفضيل وأمدا تمييز وهذا ضعيف لأن أفعل من التي للتفضيل لا يكون من فعل رباعي إلا في الشازم وربطنا على قلوبهم أي قوينا عزمهم وألهمناهم الصبر إذ قاموا يحتمل أن يريد قيامهم من النوم أو قيامهم بين يدي الملك الكافر لما آمنوا أو لم يبالوا به لقد قلنا إذا شططا أي لو دعونا من دونه إلها لقد قلنا قولا شططا والشطط الجور والتعدي لولا لا يأتون عليهم بسلطان بين تحضيض بمعنى التعجيز أنهم لا يأتون بحجة بينة على عبادة غير الله وإذا اعتزلتموهم خطاب من بعضهم لبعض حين عزموا على الفرار بدينهم وما يعبدون عطف على المفعول فاعتزلتموهم أي تركتموهم وتركتم ما يعبدون إلا الله أي ما يعبدون من دون الله وإلا هنا بمعنى غير وهذا استثناء متصل إن كان قومهم يعبدون الله ويعبدون معه غيره ومنقطع إن كانوا لا يعبدون الله وفي مصحف ابن مسعود وما يعبدون من دون الله فأو إلى الكهف الفعل هو العامل في إذ اعتزلتموهم والمعنى أن بعضهم قال لبعض إذا فارقنا الكفار فلنجعل الكهف لنا مأوى ونتكل على الله فهو يرحمنا ويرفق بنا نرفق بفتح وكسرها ما يرتفق به وينتفع وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال قيل هنا كلام محذوف تقديره فأوى القوم إلى الكهف ومكثوا فيه وضرب الله على آذانهم ومعنى تزاور تميل وتزور ومعنى تقرضهم تقطعهم أي تبعد عنهم وهو بمعنى القطع وذات اليمين والشمال أي جهته ومعنى الآية أن الشمس لا تصيبهم عند طلوعها ولا عند غروبها لألا يحترقوا بحرها فقيل إن ذلك كرامة لهم وخرق عادة وقيل كان باب الكهف شماليا يستقبل بنات نعش فلذلك لا تصيبهم الشمس والأول أظهر لقوله ذلك من آيات الله وهم في فجوة من أي في موضع واسع وذلك مفتح لإصابة الشمس ومع ذلك حجبه الله عنهم ذلك من آيات الله الإشارة إلى حجب الشمس عنهم إن كان خرق عادة وإن كان لكون بابهم إلى الشمال فالإشارة إلى أمرهم بجملته وتحسبهم أيقاظا وهم رقود أيقاظا جمع يقض وهو المنتبه وكانت أعينهم مفتوحة وهم نائمون فيحسبهم من يراهم أيقاظا وفي قوله أيقاظة ورقود مطابقة وهي من أدوات البيان ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال أي نقلبهم من جانب إلى جانب ولولا ذلك لأكلتهم الأرض وكان هذا التقليب من فعل الله وملائكته وهم لا ينتبهون من نومهم وروي أنهم كانوا يقلبون مرتين في السنة وقيل من سبع سنين إلى مثلها وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد. قيل إنه كان كلبا لأحدهم يصيد به وقيل كان كلبا لراع فمروا عليه فصحبهم وتبعه كلبه وأعمل اسم الفاعل وهو بمعنى المضي لأنه حكاية حال بالوصيد أي بباب الكهف وقيل عتبته وقيل البناء ولملئت منهم رعبا ذلك لما ألبسهم الله من الهيبة وقيل لطول أفارهم وشعورهم وعظم أجرامهم وقيل لوحشة مكانهم وعن معاوية أنه غزر الروم فمر بالكهف، فأراد الدخول إليه فقال له ابن عباس لا تستطيع ذلك فقد قال الله تعالى لمن هو خير منك لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا فبعث ناسا إليهم فلما دخلوا الكهف بعث الله ريحا فأحرقتهم وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم أي كما أنمناهم كذلك بعثناهم ليسأل بعضهم بعضا واللام فيه ليتساءلوا لام الصيرورة قالوا ربكم أعلم بما لبستم هذا قول من استشعر منهم أن مدة لبسهم طويلة فأنكر على من قال يوما أو بعض يوم ولكنه لم يعلم مقدارها فأسند علمها إلى الله فبعثوا أحدكم بورقكم أي الورق الفضة وكانت دراهم تزودوها حين خروجهم إلى الكهف ويستدل بذلك على أن التزود للمسافر أفضل من ترك ويستدل ببعث أحدهم على جواز الوكالة فإن قيل كيف اتصل بعث أحدهم بتذكر مدة لبسهم فالجواب أنهم كانوا قالوا ربكم أعلم بما لبثتم ولا سبيل لكم إلى العلم بذلك فخذوا فيما هو أهم من هذا وأنفعوا لكم فبعثوا أحدكم إلى المدينة قيل إنها طرسوس أذكى طعاما قيل أكثر وقيل أحل وقيل إنه أراد شراء زبيب وقيل تمر وليتلطف في إخفائه وتحيله إن يظهروا عليكم يرجمكم أي إن بكم يقتلوكم بالحجارة وقيل المعنى يرجموكم بالقول والأول أظهر وكذلك اعثرنا عليهم أي كما أنمناهم وبعثناهم أطلعنا الناس عليهم ليعلموا الضمير للقوم الذين أطلعهم الله على أصحاب الكهف، أي أطلعناهم على حالهم من انتباههم من الرقدة الطويلة ليستدلوا بذلك على صحة البعث من القبور إذ يتنازعون بينهم أمرهم العامل في إذ أعترنا أو مضمر تقديره ذكر والمتنازعون هم القوم الذين كانوا قد تنازعوا فيما يفعلون في أصحاب الكهف أو تنازعوا هل هم أموات أو أحياء وقيل تنازعوا هل تحشر الأجساد أو الأرواح بالأجساد فأراهم الله حال أصحاب الكهف ليعلموا أن الأجساد تحشر فقالوا بنوا عليهم بنيانا أي على باب كهفهم إما ليطنس. آثارهم أو ليحفظهم ويمنعهم ممن يريد أخذهم أو أخذ تربتهم تبركا وإما ليكون علما على كهفهم ليعرف به قال الذين غلبوا على أمرهم قيل يعني الولاة وقيل يعني المسلمين لأنهم كانوا أحق بهم من الكفار فبنوا على باب الكهف مسجدا لعبادة الله سيقولون الضمير لمن كان في زمان النبي صلى الله عليه وآله وسلم من اليهود أو غيرهم ممن تكلم في أصحار الكهف رجما بالغيب أي وهو مستعار من الرجم بمعنى الرمي سبعة وثامنهم كلبهم قال قوم إن الواو وواو لدخولها هنا وفي قوله سبع ليال وثمانية أيام وفي قوله في أهل الجنة وفتحت أبوابها وفي قوله في براءة والناهون عن المنكر وقال البصريون لا تثبت واو الثمانية وإنما الواو هنا كقوله جاء زيد وفي يده سيف قال الزمخشري وفائدتها التوكيد والدلالة على أن الذين قالوا سبعة وثامنهم كلبهم صدقوا وأخبروا بحق بخلاف الذين قالوا ثلاثة ورابعهم كلبهم والذين قالوا خمسة وسادسهم كلبهم وقال ابن عطية دخلت الواو في آخر إخبار عن عددهم لتدل على أن هذا نهاية ما قيل ولو سقطت لصح الكلام وكذلك دخلت السين في قوله سيقولون الأول ولم تدخل في الثاني والثالث استغناء بدخولها في الأول ما يعلمهم إلا قليل أي لا يعلم عدتهم إلا قليل من الناس وهم من أهل الكتاب قال ابن عباس أنا من ذلك القليل وكانوا سبعة وثامنهم كلبهم ثم لأنه قال في الثلاثة والخمسة رجما بالغيب ولم يقل في سبعة وثامنهم كلبهم فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرة لا تمار من المراء وهو الجدال والمخالفة والاحتجاج والمعنى لا تمار أهل الكتاب في عدة أصحاب الكهف إلا مراء ظاهرا أي غير متعمق فيه من مبالغة ولا تعنيف في الرد عليهم ولا تفتفت فيهم منهم أحدا أي لا تسأل أحدا من أهل الكتاب عن أصحاب الكهف لأن الله قد أوحى إليك في شأنهم ما يغنيك عن السؤال ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا إلا ان يشاء الله سببها أن قريشا سأل اليهود عن أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا لهم فقالوا لهم اسألوه عن فتية ذهبوا في الزمان الأول وهم أصحاب الكهف وعن رجل بلغ مشارق الأرض ومغاربها وهو ذو القرنين وعن الروح فإن أجابكم في الاثنين وسكت عن الروح فهو نبي فسألوه فقال غدا اخبركم ولم يقل إن شاء الله فأمسك عنه الله الوحي خمسة عشر يوما فأوجف به كفار قريش وتكلموا في ذلك فشق ذلك على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم جاء جبريل بسورة الكهف فقص عليه فيها قصة أصحاب الكهف وذي القرنين وأنزل الله عليه هذه الآية تأديبا لهم وتعليما فأمره بالاستثناء بمشيئة الله في كل أمر يريد ان يفعله فيما يستقبل وقوله غدا يريد به الزمان المستقبل لليوم الذي بعد يومه خاصة وفي الكلام حذف يقتضيه المعنى وتقديره ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن تقول إن شاء الله أو تقول إلا أن يشاء الله والمعنى أن يعلق الأمر بمشيئة الله وحوله وقوته ويبرأه من الحول والقوة وقيل إن قوله إلا أن يشاء الله بقوله لا تقول والمعنى لا تقول ذلك القول إلا أن يشاء الله أن تقوله بأن لك فيه فالمشيئة على هذا راجعة إلى القول لا إلى الفعل ومعناها إباحة القول بالإذن فيه حكى ذلك الزمخشري وحكاه ابن عطية وقال إنه من الفساد بحيث كان الواجب أن لا يحكى واذكر ربك إذا نسيت قال ابن عباس الإشارة بذلك إلى الاستثناء أي استثني بعد مدة إذا نسيت الاستثناء أولا وذلك على مذهبه فإن الاستثناء في اليمين ينفع بعد سنة وأما مذهب مالك والشافعي فإنه لا ينفع إلا إن كان متصلا باليمين وقيل معنى الآية أذكر ربك إذا غضبت وقيل اذكر إذا نسيت شيئا ليذكرك ما نسيت والظاهر أن المعنى أذكر ربك إذا نسيت ذكره فيرجع إلى الذكر إذا غفلت عنه واذكره في كل حال ولذلك قالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يذكر الله على كل أحيانه وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشد هذا كلام أمرا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يقول والإشارة بهذا إلى خبر أصحاب الكهف أي عسى الله أن يؤتيني من الآيات والحجج ما هو أعظم في الدلالة على نبوتي من خبر أصحاب الكهف واللفظ يقتضي أن المعنى عسى أن الله تعالى من العلوم والأعمال الصالحات لما هو أرشد من خبر أصحاب الكافي وأقرب إلى الله وقيل إن الإشارة بهذا إلى المنسي أي إذا نسيت شيئا فقل عسى أن يهديني الله إلى شيء آخر هو أرشد من المنسي ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين والباد تسعة في هذا قولان أحدهما أنه حكاية عن أهل الكتاب يدل على ذلك ما في قراءة ابن مسعود وقالوا لبثوا في كهفهم وهو معطوف على سيقولون ثلاثة فقوله قل الله أعلم بما لبثوا رد عليهم في هذا العدد المحكي عنهم والقول الثاني أنه من كلام الله تعالى وأنه بيان لما أجمل في قوله فضربنا على آذانهم في الكهف السنين عددا ومعنى قوله قل الله أعلم بما لبثوا على هذا أنه أعلم من الذين اختلفوا فيهم وقد أخبر بمدة لبسهم فإخباره هو الحق لأنه أعلم من الناس وكان قوله قل الله أعلم احتجاجا على صحة ذلك الإخبار وانتصب السنين على البدل من ثلاثمائة أو عطف بيان أو على التمييز وذلك على قراءة التنوين في ثلاثمائة وقرا بغير تنوينا على الإضافة ووضع الجمع موضع المفرد أبصر به وأسمع أي ما أبصره وما أسمعه لأن الله تعالى يدرك الخفيات كما يدرك الجليات ما لهم الضمير لجميع الخلق أو المعاصرين للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا يشرك في حكمه أحد هو خبر عن القراءة بالياء والرفع وقرأ بالتاء والجزم على النهي لا مبدل لكلماته يحتمل أن يراد بالكلمات هنا القرآن فالمعنى لا يبدل أحد للقرآن ولا يغيره ويحتمل أن يريد بالكلمات القضاء والقدر ملتحدا أي ملجأ تميل إليه واصبر نفسك أيحبسها صابرا مع الذين يدعون ربهم هم فقراء المسلمين كبلال وخباب وصهيب وكان الكفار قد قالوا له اطرد هؤلاء نجالسك نحن فنزلت الآية بالغداة والعشي قيل المراد الصلوات الخمس وقيل الدعاء على الإطلاق ولا تعد عيناك عنه عنهم أي لا تتجاوز عنهم إلى أبناء الدنيا. وقال الزمخشري يقال عداه إذا جاوزه، فهذا الفعل يتعدى بنفسه دون حرف. وإنما تعد هنا بعن لأنه تضمن معنى نبت عينه عن الرجل إذا احتقره. تريد زينة الحياة الدنيا جملة في موضع الحال فهي متصلة بما قبلها وهي في معنى تعليل الفعل المنهي عنه في قوله ولا تعد عيناك عنهم أي لا تبعد عنهم من أجل إرادتك لزينة الدنيا أغفلنا قلبه أي جعلناه غافلا أو وجدناه غافلا وقيل يعني أنه عيينة ابن حسين الفزاري والأظهر أنها مطلقة من غير تقييد فرطا من التفريط والتضييع أو من الإفراط والإسراف وقل الحق من ربكم أي هذا هو الحق فمن شاء فليؤمن لفظه أمر وتخير ومعناه أن الحق قد ظهر فليختر كل إنسان لنفسه إما الحق الذي ينجيه أو الباطل الذي يهلكه ففي ذلك تهديد سرادقها السرادق في اللغة ما أحاط بالشيء كالسور والجدار وأما سرادق جهنم فقيل حائط من نار وقيل دخان كالمهل وهو ذربي الزيت إذا انتهى حره روي ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقيل ما أذيب من الرصاص وشبهه مرتفق أي شيئا يرتفق به فهو من الرفق وقيل يرتفق عليه فهو من الارتفاق بمعنى الاتكاء أولئك لهم خبر إنا وإنا لا نضيع اعتراض ويجوز أن يكون خبرين أو يكون إن لا نضيع الخبر وأولئك استئناف ويقوم العموم في قوله من أحسن مقام الضمير الرابط أو قدروا من أحسن عملا منه وروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إنها نزلت في أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم أساور جمع أسوار وسوار وهو ما يجعل في اليد وقيل أساور جمع أسورة وأسورة جمع سوار من سندس واستبرق السندس رقيق الدباج والاستبرق الغريض منه الأرائك الأسرة والفرش واضرب لهم الضمير للكفار الذين قالوا اطرد فقراء المسلمين وللفقراء الذين أرادوا طردهم أي مثل هؤلاء كمثل هذين الرجلين وهما أخوان من بني إسرائيل أحدهما مؤمن والآخر كافر ورثى مالا عن أبيهما فاشترى الكافر بماله جنتين وأنفق المؤمن ماله في طاعة الله حتى استقر فعيره الكافر بفقره فأهلك الله مال الكافر وروي أن اسم المؤمن تمليخا واسم الكافر فطروس وقيل كان شريكين اقتسم المال فاشترى أحدهما بماله جنتين وتصدق الآخر بماله وكلها وكلها بضم الهمزة اسم لما يؤكل ويجوز ضم الكاف وإسكانها ولم تظلم أي لم تنقص وكان له ثمر بضم الثاء والميم أصناف المال من الذهب والفضة والحيوان وغير ذلك قاله ابن عباس وقتاده وقيل هو الذهب والفضة خاصة وهو من ثمر ماله إذا أكثره ويجوز إسكان الميم تخفيفا وأما بفتح الثاء والميم فهو الماكول من الشجر ويحتمل المعنى الآخر وهو يحاوره أي يراجعه في الكلام وأعز نفرا يعني الأنصار والخدم ودخل جنته أفرد الجنة هنا لأنه إنما دخل الجنة الواحدة من الجنتين إذ لا يمكن دخول الجنتين دفعة واحدة وهو ظالم لنفسه إما بكفره وإما بمقابلته لأخيه فإنها تتضمن الفخر والكبر والاحتقار لأخيه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا يحتمل أن تكون الإشارة إلى السماوات والأرض وسائر المخلوقات فيكون قائلا ببقاء هذا الوجود كافرا بالآخرة أو تكون الإشارة إلى جنته فيكون قوله إفراطا في الاغترار وقلة التحصيل ولئن إلى ربي إن كان هذا على سبيل الفرض والتقدير كما يزعم أخي لأجدن في الآخرة خيرا من جنتي في الدنيا وقرأ خيرا منهما بضمير الاثنين للجنتين وبضمير الواحد للجنة منقلبا أي مرجعة